غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم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 وما يجحد بآياتنا إلا كل خدار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما, واخشوا يوما لا يجزي والد عنه ولدي لا موجود هو جاسب عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة وَيُنَزِّلُ الغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَذَرِي نَفْسٌ مَا لَا تَكْسِبُ وَمَا تَذَرِي نَفْسٌ